شيل هالدمعه من عينك شيله والبي بكيكي تاني مره قوليلي شيل هالدمعه من عينك شيله والبي بكيكي تاني مره قوليلي شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبه انا قدك ودود شو ما صار عليك انا حدك موجود كل اوقات الصاميه انا قدها ودوكك بحبك ودخلك يا ربي تحميني عليها انا كل الاوقات الصعبه I let the انا ادى و شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبه انا ادى و انا أدى أنا أدى وأدود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أدى وأدود وأدود وأدود وأدود شيني هالدمعة من عينك شيله والبي بكيك تاني مرة قول لينا شيلي هالدمعة من عينك شيله والبي بكيك تاني مرة قول شو ما صار عليك انا حدك موجود كل الاوقات الصعبة انا قدك ودود شو ما صار عليك انا حدك موجود كل اوقات